السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بالخير، وحياكم وبياكم وجعل فرداؤكم مثواي ومثواكم. ما زلنا مع كتاب الوصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحم الله تبارك وتعالى. متوافر سنة ستة وميةتين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع هذا الكتيب المبارك الطيب. في ذكر الأصول الثلاثة ونذكر دائما بهذه الأصول الثلاثة وهي معرفة الله معرفة الدين معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي الأسئلة التي يسألها الإنسان في قبره من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعثه فيكم وعندما يسأل الإنسان هذه الأسئلة فإن المسلم يقول ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام وأما الكافر والمنافق وجافر والمرتاب فيقول إيقال له من ربك فيقول ها ها لا أدري ما دينك ها ها لا أدري ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ها ها لا أدري وهنا نرى أنه ذكر المسلم المؤمن وذكر المنافق وذكر الكافر لكن لم يذكر الفاسق لم يذكر المبتدع لأن هذه التفاصيل لا تذكر عادة في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما يذكر الإسلام والكفر أو الإسلام والنفاق الكفر والنفاق وإن كان على شكلين مختلفين إلا إنهما يعني متغير متغيران من وجه متفقان في وجه. لكن الفاسق والبدعي والتقي والمؤمن المستور في النهاية كلهم مسلمون فلكن لا تذكر هذه التفاصيل فكل مسلم ولو كان فاسقا كل مسلم ولو كان مبتدعا فالصحيح أنه يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن تبقى بعد ذلك أمور أخرى يحاسب عليها الإنسان سواء في قبره أو بعد بعثه وهو قضية الكبائر قضية البدع التي تقع منه وما شابه ذلك من الأمور على كل حال مازلنا مع ذكر صور من العبادات التي تجب لله تبارك وتعالى وأن إعطائها لغير الله تبارك وتعالى نوع من الشرك قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فمن صرفها منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قالوا في الحديث الدعاء مخ العبادة قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم مدعوني استجب لكم إن الذين استكرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قال والدليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين وتكلمنا عن هذين الأمرين عن الدعاء والخوف الثالث وهي أنتلة ليست هذه كل العبادة والعبادة ذكرنا أنها كل ما أمر الله به أو كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فإنها عبادة يقول والرجاء ودليله قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحده فالرجاء وهو طلب الشيء من الله تبارك وتعالى مع استشراف النفس له عبادة لا يرجى إلا الله تبارك وتعالى والمقصود في لا يرجى إلا الله في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله كما قلنا في الخوف خوف السر وخوف الطبيعي فقلنا الخوف الطبيعي هذا يعذر به الإنسان ولا يلامه عليه وإنما يُلام على خوف السر خوف القلب من غير الله أن يضره أو يؤذيه أو ما شابه ذلك كما يخاف أهل الأصنام من الأصنام وأهل الأضرحة من الأضرحة وأهل دعاء غير الله من هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى سواء كانوا أولياء أو فساقا أو غير ذلك المهم أنهم يخافون منهم خوف السر ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة فاجتمع المشركون عند العزة ويدعونها من دون الله أن تضر خالدا إلا تمنع المرأة خالدا تبوئه بإثم يقول للعزة فجاء خالد وهدمها ثم خرج جنية ثائرة الرأس السوداء فقتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم اللات كذلك خوفوه باللات وقالوا إن اللات ستنتقم يعني بالنسبة لثقيف قال إن اللات ستنتقم منك يقول للمغيرة بن شعبة والمغيرة كانت فيه دعابة رضي الله عنه فراد أن يضحك الناس على هؤلاء المشركين فقال انظروا كيف أصنع بهم انظروا إلى سخافه عقولهم إلى جهلهم فجاء وكانوا يهددونه يخوفونه باللات ويقولون ستؤذيك اللات انتقم منه ايتها يتأيتها اللات واللات هي أنثى الإله وهم كانوا يسمون أصنامهم وجل هذه الأصنام إناث كما قال الله تبارك وتعالى يدعون من دونه إلا إناثا العزة أنثى العزيز اللات أنثى الإله ومنات أنثى المنان وهكذا فغالب أصنامهم إناث وإن كانت في أصنام ذكور عندهم كهبل وكإساف لكن أيضا أكثرها إناث كمنات واللات والعزة ونائلة وغير ذلك من الأصنام التي كانت في الأصنام كثيرة جدا حتى إنه كان كما جاء في الحال إنه حول الكعبة وفوقها وداخلها 360 صنم المهم لما جاء عمر بن العاص رضي الله عنه لهدم هذه اللات أراد أن يختبر أولئك المشركين من ثقيف وحديث العهد بالإسلام وما زالوا متخوفين من هذه اللات فجاء وضربها بالفأس ثم سقط يرتعش في الأرض ففرح المشركون وقالوا قتلته اللات فعلت به وفعلت ألات ثم قام المغير المشعب يضحك عليهم ويقول أظننتم هذا والله إنها صنم والله إنها لا تضر ولا تنفع ولكن أحببت أن أظهر لكم سخافة عقولكم ثم قام وضربها وقام معه المسلمون وضربوها حتى وصلوا إلى الأساس فالقصد هذا خوف السر هو الذي يكون شركا والعياذ بالله إذا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحده فالرجاء لا يكون إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا لكن أرجو إنسانا في أمر يستطيعه لا بأس, لا بأس وإذا نحن كثيرا ما نكتب برجاء افعل كذا أرجوك افعل كذا نت... نرجو ناسا أن يفعلوا كذا لا بأس به فيما يقدرون عليه أما فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يسأل إلا الله جل في علاه. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى أو قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل أيضا عبادة لا أن يتوكل إلا على الله والتوكل هو اعتماد القلب اعتمادا كليا على الله جل وعلا في جلب منفعة أو دفع. مضرة مع بذل الأسباب معيد الاعتماد على الله اعتمادا كليا في جلب نفع أو دفع مضرة مع بذل الأسباب هذا هو التوكل الله تبارك وتعالى وكلت أمري إلى الله أي فوضت أمري إلى الله تبارك وتعالى حسبي الله وإذا قال أميه توكل على الله فهو حسبه أي الذي سيخلصه سينجيه سيعطيه سيمنعه وغير ذلك من المعاني دليل التوكل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين التوكل لا ينافي بذل السبب بل لابد بد من بذل السبب لأن الذي لا يبذل السبب يقال له متواكل متواكل وكان أهل اليمن كما قال ابن عباس صحيح البخاري يقول كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يعني ما يأخذ معهم الزاد. ويقولون نحن المتوكلون نحن متوكّلون يحجون ولا يتزودون ما معهم زر. يقول نحن متوكّلون يقول فإذا دخلوا مكة سألوا الناس وين متوكلون إذن لماذا تسالون الناس يقول فأنزل الله تبارك وتعالى الآية <تصفيق> نسيتها الآن سبحان الله نسيت هالآية فالمهم أن أهل اليمن لما الله تبارك وتعالى كره لهم ذلك أنهم يقول نحن المتوكلون نعم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أمرهم بالتزود وقال وعلموا أن خير الزاد تقوى لكن تزودوا فانسان يجوز له أن يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى يبتغي من فضل الله جل وعلا ولكن عليه أن يتزود واخبره أن خير الزاد تقوى فأيضاً تزود لهذه الدنيا فلا بد أن بذل الأسباب. أيضا التوكل على الله قلنا هو الاعتماد على الله مع بذل السبب لكن لا بد أن نعتقد أنه مجرد سبب. يعني ليس بالضرورة أنني إذا بذلت الأسباب أنه لن يصيبني شيء أو أن بذلت الأسباب سأحصل كل ما أريد مو صحيح أبدا؟ لأن هناك عندنا بذل الأسباب هناك عندنا إذن الله. سبحانه وتعالى هناك عندنا عدم الموانع هناك عندنا صلاحية المحل يعني في أشياء كثيرة جدا لابد أن تجتمع حتى يقع الأمر أو ينصرف الأمر فلابد أن بدل السبب هذا بدل سبب انتهينا منه لكن يبقى هو سبب مجرد سبب يعني نفرض إنسان أراد أن يعالج نفسه فبدل السبب أنه ذهب إلى الأطباء لكن قد يكون هذا الطبيب أعطاه دواء لا يصلح لجسمه أو الجسم لم يستجب لهذا الدواء وهذا لا يملكه الطبيب يقول الجسم لم يستجب لهذا الدواء أو هناك موانع أخرى تمنع من قبول الجسم لهذا الدواء تدفعه ترده طيب قد يكون الله ما أذين بهذا سبحانه وتعالى. الله أراد أن يصيبه بهذا المرض حتى لو بدل الأسباب حال السيارات كذلك نشوف السيارات منها واحد منتبه وبادل الأسباب كل شيء مضبوط يجي واحد مهبول من الخلف أو من جانب أو من الأمامي ثم ينحرف عليه هو بدأ الأسباب وذلك يقولون توقع غير المتوقع هذا هذا إذن بدأ الأسباب ومع هذا أصابه الذي كان يحذره واحد بدأ الأسباب في تجارته وكذا وكذا جاء لصوص وسرقوا ماله هو بدأ الأسباب هنا أو لم يوفق في تجارته فليس الضرورة أن كل من بدأ السبب فإنه يعني يقع له ما يريد ليس بالضرورة ولذلك قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب خدش في التوكل أو خدش في العطية خدش في التوحيد وترك الأسباب وإهمالها خدش في العقل يعني العاقل يبذل السبب وإذاك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أعقلها أو أتوكل يعني أعقل ناقة أربطها أو أتوكل وخليها بدون ربط؟ قال عقلها وتوكل ما المانع ربطها و... لا تنافي بين بذل السبب وهو عقل الناقة وربطها وبين التوكل على الله تبارك عقلها وتوكل لكن ليس بالضرور أنه إذا عقلها أنه لن يسلقها أحد قد يسلقها أحد قد يفلت يفلت حبلها وتذهب فالمهم أن الإنسان لا يجوز له أن يعتمد على السبب ويتعلق قلبه به ولذا قال أهل العلم الناس مع الأسباب على ثلاثة أحوال إما أن يعتمد على السبب وينسى الله جل وعلا يتعلق قلبه بهذا السبب مثل الإنسان يريد وظيفة مثلا فيذهب إلى مسؤول وزير وكيل مدير أي كان أمير يأتيه يقول لا أريد هذه الوظيفة أرجوك وكذا ويتعلق قلبه به أن هو الذي سيعطيه هذه الوظيفة وينسى الله تبارك وتعالى يتوكل على هذا الرجل هذا شرك أكبر والعياذ بالله إنه لا يتوكل على الله جل وعلا أما إذا ظن أن هذا سبب لكنه نسي ولم يفهم الله لكن نسيه انشغل قلبه بهذا فهذا شرك أصغر الثالثة وهي أنه جعله سببا واعتماده كله على الله هذا هو التوحيد هذا هو المطلوب إذن. إذن إذا اعتقد أنه مجرد سبب وأن المعطي المانع هو الله هذا هو التوحيد إذا اعتقد أنه سبب لكنه انشغل قلبه به صار هذا شرك أصغر إذا نسي الله وتعلق قلبه به واعتقد أن هذا هو الذي يأتيه بالوظيفة هذا هو الذي يعطي ويمنع هذا هذا شرك أكبر فننتبه لهذه الأمور ان شاء الله تبارك وتعالى طيب قال بعد ذلك ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ذكر هنا أمورا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا رهبا خاشعين يعني أول شيء ذكر أنهم يسارعون في الخيرات وهم الأنبياء صلوات ربي وسلم ثم قال يدعوننا أي يدعون الله وحده ثم ذكر أن هذا الدعاء متضمن للرغبة والرهبة هناك رغبة ورهبة أي إلى الله تبارك وتعالى وكانوا لنا خاشعين أيضا وقع في قلبه قلوبهم الخشوع لله تبارك وتعالى والرغب والرهب قريبان من الخوف والرجاء لكن الفارق كما قال بعض أهل العلم أن الرهب هو استمرار الخوف والرغب استمرار الرجاء فإذا الخوف إذا استمر صار رهبا والرجاء إذا استمر صار رغبا فهذا هو الفرق اليسير بين الخوف والرهب وبين الرجاء والرغب قال وكانوا لنا خاشعين خاشعين الخشوع هو الذل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة والارض قالت ترى خاشعة اي ذله فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت فالخشوع هو التطامن مع الخوف والذل ممن من يخشع له وقالوا إن الفرق أيضا بين الخشوع وبين الخوف أن الإنسان ممكن أن يخاف دون أن يخشع يخاف دون أن يخشع كان يخاف من مفترس يخاف من مجرم هو لكن لا يخشع له أما الله تبارك وتعالى فيجمع الخوف والخشية والخشوع لله تبارك وتعالى فالقصد إذن أن هذا أيضا لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم وخشوني فلا تخشوهم وخشوني يخشو الله وحده سبحانه وتعالى وقلنا الخشية هي زيادة على الخوف لأن أنا أخاف من المرض لكن لا أخشاه وإنما أخشى الله يخشون ربهم من فوق ويخافون سؤال الع إذا خفرق بين الخوف وبين الخشية فالخوف ممكن أن يكون من أمر من أمور الدنيا لكن الخشية لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى فالقصد أن الخشية أيضا يمكن أن يقال فيها ما قيل في الخوف الخشية الطبيعية هذه لكن خشية العبادة هذه لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إن هذا هي الرجوع منيب راجع أناب رجال وأنيبوا إلى ربكم أيرجعوا أي دائماً يا ربكم أي بالتوبة التوبة إلى الله تبارك وتعالى ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث استعن فاستعن بالله الاستعانة هي طلب العون وكل هذه الأمور يمكن أن نقسمها إلى قسمين كما ذكرنا في البداية أن الاستعانة إذا استعنت بإنسان أقول احمل معي هذه استعانة جائزة لا شيء فيها لكن عندما أقول لفلان أستعين بك على مثلا أهوال يوم القيامة لا يجوز لا تجوز إلا بالله تبارك وتعالى فالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز مع غير الله تبارك وتعالى وإنما لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى أما طلب العون من الناس في شيء يقدرون عليه كان يحمل معي شيئا أو يحضر لي شيئا أو يساعدني في شيء فهذا لا بأس به طلب العون من الناس وقوله إياك نعبد وإياك نستعادل فيها فائدة ذكرها بعض أهل العلم منها التقديم والتأخير إياك نعبد وإياك نستعين أي قدم العبادة على الاستعانة ولم يقل إياك نستعين وإياك نعبد قالوا الحكمة من هذا وتقديم العبادة على الاستعانة قال لأن العبادة غاية والاستعانة وسيلة العبادة غاية يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه غاية أما الاستعانة فهي وسيلة لتحقيق هذه الغاية نستعين بالله فيعيننا على عبادته فإذا العبادة هي المقصد والاستعانة وسيلة إلى تحقيق المقصد فصار من الصحيح أن نقدم الأهم على المهم أو أن نقدم الغايات على الوسائل فقال إياك نعبد وإياك نستعين وذكر أيضا شيخ سمتينية رحمه الله تبارك وتعالى بالنسبة للعبادة والاستعانة قال إن الناس في العبادة, في العبادة والاستعانة على أربعة أحوال من الناس من لا يستعين بالله ولا يعبدوا والعياذ بالله ولا هم الكفار لا يدرون عن الله تبارك لا يستعينون به ولا يعبدونه جل وعلا قال ومن الناس المسلمين يعني أنهم يغلبون جانب العبادة على جانب الاستعانة يعني مقصرون في الاستعانة مجتهدون في العبادة كثير العبادة لكن موضوع الاستعانة عنده ضعيف في يشتهد في العبادة وكذا لكن الاستعانة مقصر فيها وعكسهم أناس مجتهدون جدا في الاستعانة كمقصرون في العبادة وكلنا مستعين بالله أنا مستعين بالله لا يبدل الأسباب لا لا يفعل الواجب عليه مقصر في هذا الجانب يقول أنا مستعين كما يفعل يعني كما ذكرنا عن أهل اليمن قبل قليل يحجون ولا يتزودون يقول نحن المتوكلون فقال الله لهم فتزودوا فتزود فإنه خير زادت غير صحيح هذا فبعض الناس يقول أنا أريد أن أسافر وأنا مستعين بالله ولا يأخذ معه طعاما ويقول أنا مستعين بالله خطأ لأن هذا أين أين بدلا الأسباب هذا تغليب جانب الاست جانب الاستعانة على جانب العبادة إذن أين الحق هو القسم الرابع هو الذي جمع بين العبادة والاستعانة أعطى كل الذي حق حقه أدى العبادة وعد الاستعانة حتى إنه نقل عن الحث البصري أن عن... شككت في الحسن البصري الآن أنا أحفظه على الحسن البصري لكن شككني ابني في ما قلناه بالأمس وهو أن الحسن البصري إنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا فحدثني فهدثني ابني يقول أنا أعرفها أنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأنا إذا أخطيت أتراجع عنها إذا لم تكن للحسن البصري لكن أحفظها من قديم للحسن رحمه الله تبارك وتعالى تأكد منها عبد الرحمن للحين الله، المهم نتأكد منها إن شاء حصلها منكم يرسلها لنا الله خير، لكن أحفظها هكذا. نفس الشيء بالنسبة للحسن البصري، يقول والله إني لا أستعين بالله في كل شيء، حتى في الملح لا أجده في البيت. أستعين بالله. لو فكرنا في موضوع الاستعانة، أن ينبغي لنا أن نستعين بالله في كل شيء، حتى في الوضوء ترى، نستعين بالله الصلاة، نستعين بالله سبحانه وتعالى. يعني هو الإنسان يقول أقول أتوضع عادي، شو لكن استعين بالله قد لا يتمكن الإنسان من وضوئه. أليس هناك ناس يغمى عليهم وهم يتوضعون يسقطونهم يتوضعون ينقطع الماء وهم يتوضعون وهو ذاهب المسجد تأتي سيارة فتصدمه يشغله شيء أو ما شابه فلا بد أن نستعين بالله في كل شيء من أعمالنا وأقوالنا كل شيء نستعين بالله تبارك وتعالى لكن مع بذل الأسباب أداء العبادة مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى إذا إياك نعبد وإياك نستعين أي وحدك وهذا معنى تقديم المفعول على الفعل إياك نعبد إياك نستعين ولم يقول نعبدك ونستعين بك ولو قال نعبدك ونستعين بك هذا صح لكن عندما يقول إياك نعبد هذه فيه التحصيص يقول أهل العلم أن لا نعبد إلا أنت وهذا ذكر القرطفي رحمه الله تعالى أن بعض العرب يعني كيف تؤثر فيهم هذه الكلمات هذه بناغة القرآن الكريم يقول أن, أن رجلا سب رجلا فالذي سب الذي وقع عليه السب سكت كأنه ما يسمع الآن من الذي تضايق الذي سب لأنه هو سب بذلك يرد عشان تبدأ المعركة يعني فسبه لكن هذا حقرة ما رد عليه سكت عنه يبي يقول له أنا قاعد أسبك ليش ما ترد علي فش قال له قال له إياك أعني لو قال أعنيك صح أنا أعنيك بالسب هذا لكن لو قال له أعنيك قال يتعنيني وتعني غيري غيري يرد ليش أنا أرد لكن لما يقول له إياك أعني يعني أن هذا السب موجه لك أنت خاصة هذا السب موجه لك أنت خاص هذا كلام العرب إياك اعني ماذا رد عليه صاحبه ما قال وأعرض عنك قال وعنك أعرض أي نقدم المفعول على الفعل أيضا للاختصاص كان يقول انت بالذات من تكفو اني أرد عليك لأنك أنت أنا لن أرد لأنك انت هؤلاء العرب عندما يسمعون إياك نعبده إياك نستعين تفرق معهم كثير بينه وبين نعبدك ونستعين بك وإن كانت نعبدك ونستعين بك صحيحه فنحن نعبده ونستعين به سبحانه وتعالى ولكن عندما يسمعون اياك نعبد يفهمون أن المراد الاختصاص أن العبادة كلها لله اياك نستعين أن الاستعانة كلها لله والسين الطلب نستعين بك أي نطلب العون منك فهذا بالنسبة لقوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين قالوا في الحديث يا استعمت بالله هذا حديث ابن عباس المشهور والله هذا الحديث لو تأمله الإنسان وطبقه في حياته يرتاحه كثيرا مع أن الحديث يعني حسن يعني ليس من الحديث التي خرجت في الصحيحين هو خرجوا أحمد وتلمين وغيرهما لكنه حديث عظيم جدا المشهور وأظن يحفظه الجميع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله احفظ الله يحفظ تحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وفعت الأقلام وجف الصحب لو الإنسان طبق هذا الحديث في حياته وتذكره دائما لن يخاف من أحد وسيعلم علم اليقين أن النافع الضار الله وأن كل شيء بيد الله ولو اجتمعت عليه الأمم كلها واتثوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومي يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم انتم وشركاؤكم ثم لا يكن امركم عليكم قومة ثم اغضوا الي ولا تنظرون أكثر من كثير لعلها يقول لعل هذه هي مجزة نوح ويتحدى التحدي أنه تحدى قومه يقول اتستطيعون تستطيعون إيصال الضر لي ولو اجتمعتم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا تمهلوني ولا تنظرون يا أروني ماذا تستطيع أن تفعلوا به تحدي عجيب من نوح عليه السلام وفعلا ما استطعوا أن بل أغرقهم الله تبارك وتعال بكرة أبيهم وأنجى نوحا والذين معه وجعلنا ذريتهم الباقين. صلوات ربي وسلامه عليه فالشاهد من هذا أنه لابد أن نهتم بهذا الجانب وهو أن نحقق العبادة والاستعانة لله وحده سبحانه وتعالى ونقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد شوف الأسئلة الآن أنا عشان ما أطول عليكم راح تكون الإجابات مختصرة لأنتقلين في 22 سؤال تقريبا يقول ذكر الشيخ في الأصول الثلاثة الدعوة إلى هذا العلم السؤال كيفية التعامل مع المعاند المعاند كما قال الله تبارك وتعالى لك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين الإنسان يذكر المعاند يترك يهمل هل طالعنا علمنا يقينا أنه معاند لا نقتل أنفسنا لأجله بيننا له وضحنا له تركنا لست عليهم بمسيطر فيترك المعاند ولا ننشغل به وإنما ننشغل بمن يمكن أن يقبل هذا الدين مسألة طلب الحي من الميت أن يشفع له عند الله هل ذلك من الشرك أو من البدع وإذا كان البدع هي بدعة مكفرة ونحن نتفق طلب الشفاعة من الميت يعني هو يعتقد أن الميت الحين يسمعه لما يقول فعلي هل يسمعه إذا كان يسمعه ويتجاوب معه هذا إذن من من هو الحي الذي لا يموت نرجع إلى النقطة التي ذكرناها من هو الحي الذي لا يموت إذن هذا ليس من ميت وهل لا بد أن يطلب منه وهو عند قبره أو يطلب منه وهو بعيد عنه تفرق ولا ما تفرق ثم هذا الذي في قبره الآن هل هو يعني يتمتع بحياة طبيعية ولا هذه حياة غير أخرى وهي حياة بارزخ تختلف فلا يجوز أبدا طلب الشفاعة من الميت لكن طلبوا من الله أن يشفع في هذا الميت يقول اللهم شفعني شفعه في اللهم فهنا السؤال من الله سبحانه وتعالى يسألوا الله جل وعلا يسألوا من الله اللهم شفعه في هذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى لكن أن يطلب منه هذا لا يجوز وأما إذا جعله وسيلة قال اللهم اشفع لي أو عفوان اللهم اغفر لي لأجلي فلان هذا التوسل وهذه بدعة لا تجوز فإذن عندنا ثلاث أشياء إما أن يسأل الميت نفسه ويقول اشفع لي يخاطبه يطلب منه هذا كفر هذا شرقناك وإما أن يسأل الله أن يشفع في هذا الميت فهذا جارس وإما أن يتوسل إلى الله بهذا الميت يقول اللهم اغفر لي لأجل فلان هذا التوسل أو التوسل فهذا نعم كيف نرد على الملحدين والله الملحدون لهم أحوال كثيرة وطرق كثيرة في الحادي وكذا هذا السؤال العام هذا كيف نرد على الملحدين؟ لكن القص أن الملحد لا بد أن تبين له الآيات خاصة الآيات العقلية وما يستجيب للآيات السمعية لكن الآيات العقلية ومنها الآيات الموجودة كالقرآن الكريم هاي ظاهرة إلى اليوم ويتحدى بها إلى اليوم يتبين هذا القرآن اجمع من شئته من أهل هذه الدنيا بل مع جنكم. فليأتومت هذا القرآن كما تحدأهم الله تبارك وتعالى به غير طبعا اللي هو الخلق والإيجاد الذي يفعل الله تبارك وتعالى ودقة الصنع وأمور كثيرة جدنوا الله مستعان هل قول الله بغير علم أعظم من الشرك وهل يشترط أن يكون متعمدا في تحليل الحرام وتحريم الحلال هو نعم قالوا أن القول على الله بغير علمه أعظم من الشرك بدليل قول الله تبارك وتعالى قل إذا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فجعلها بعد كأنه يرتبها أيها أعظم فجعل آخرها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهو كفر هو شرك هو نوع من الشرك القول على الله بغير علم هذا التعدي على الله تبارك وتعالى أملاهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به لا فهذا نوع من الشرك فهو شرك في الأصل لكنه نوع من أنواع الشرك الشرك أنواع منوعة فالقول على الله بغير علم هذا من الشرك من الكفر فقولنا جعله أشد من الشرك هو من الشرك أصلا ولكن كما قلنا الشرك أنواع كيفية الجمع بين قوله تعالى وكان عرشه على الماء وما جاء الشيخ مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبليس يضع عرشه على الماء طيب ما المشكلة الله سبحانه كان عرشه على الماء ثم ارتفع عليه سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق السماوات هو إن الله إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فهو كان العرش على الماء ولم يكن الله مستويا عليه ثم استوى الله على العرش بعد خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى لكن كون إبليس له عرش أيضا هذا ما يمنع إبليس له عرش ويضع عرشه على الماء أيضا لكن الماء الذي عليه عرش الله غير الماء الذي عليه عرش إبليس الماء الذي عليه عرش الله فوق السماوات بين الماء الذي عليه عرش إبليس في هذه الدنيا ففرق عظيم بين عرش الله وعرش إبليس وملكة سباة لها عرش أيكم يأتينب عرشها قبل أن يأتوني مسلمين كل ملك الله له عرش فالعروش كثيرة جدا للناس ولغيرهم يقول ما الفرق بين طلب الشفاعة من الميت وطلبها من الصنم لأن الأصنام عبارة عن أناس ماتوا وكانوا صالحين فصوروهم على صنم مو بالضرورة ان كل صنم هو كان صورة لميت قد تكون تماثيل ليست لأموات ولا شيء وقد تكون لأناس صالحين كما هو أمنوح عيسى والسلام لما عبدوا تلك الأصنام فلا فرق لا فرق المهم طلب الشفاعة من ميت أو طلب الشفاعة من صنم أو طلب الشفاعة من شجرة أو طلب الشفاعة من نجم له سواء ما حكم من يعلم العلم ولا يعمل به يعلم أو يعلم ما أدري والله؟ على كل حال يعلم خلنا نقول يعلم العلم ولا يعمل به يقول خذ ما أقول ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري يعني الإنسان مطلوب منه أمران اثنان مطلوب منه أن يفعل وأن يأمر كونه قصر في الفعل لا يعني هذا أن يقصر في الأمر ترى كلنا أحيانا نأمر ولا نفعل أحيانا يعني تقريبا أصحاب المعاصي كلها تقريبا يعني شوفوا المدخنون هل يقبل أن ولد يدخن ما يقبل أبدا لكن هو يدخن ما عنده مشكلة الذي يشرب الخمر ما يقبل أن ولد يشرب الخمر لكن هو يشرب فهل نقول لهم لا تنههم لا إنههم عن شرب الخمر واحد غش في انتحاناته يقول لا غشوا لا يقول لا تغشوا طيب انت غشيت يقول لا انا كنت غلطان فالقصد اذا لا الانسان حتى لو لم يعمل لا يعني هذا انه يقصر في دعوة الناس الى العمل كيف نعتبر الجهمية والمعتزلة خارجين عن الملة أهم الجهمية فنص جماهير وإهل العلم على أنهم خارجون من 370 فرقة أما المعتزل في خلاف بين أهل العلم هل هم خارجون من 73 فرقة أو منهم والأغلب على منهم لم يخرجوا عن الإسلام إنهم يفرق من الفرق لكن إحرافها شديد فالمهم أن المعتزل لم يخرجوا عن الجهمية نعم ذكر الشيخ الإيمان بالله ومنه التوكل والخشي والرجاء أليس ما يحدث الآن بين الناس هو عدم التوكل أنه لا يعدي شيء شيئا لا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريد ممرض على مصح أو لا يورد ممرض على مصح لا يورد التوكل قال فر من المجذوم فرارك من الأسد إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها وإن كنتم وغطا في بلد فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها لا ينفع التوكل أبدا هذا من باب يعقلها وتوكل وإذا لماذا فتحت المساجد الآن والوباء ما زال موجودا وما الحكم الذي به أغلقت المساجد غير الآن لتفتح أليس هذا من عدم التوكل لا في توكل لكنهم شعروا أن الأمور استقرت نوعا ما وخف الوباء نوعا ما والناس فهموا ما هو الوباء والناس بدأوا يأخذون الاحتياطاتهم والأمر ليس يعني غشمر و... لا الأمر جد وهذا وإذا الناس يشعرون بهذا ثم فتحوا لهم المساعد مع الشروط الموضوعة فلا لا إن شاء الله ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى بماذا نرد على من يقول لا نحتاج لدراسة التوحيد لأننا بفضل نعرف التوحيد لو كان الأمر كذلك ما وقع الشرك في بلاد التوحيد الآن في بلاد التوحيد في الكويت في الجزيرة العربية في قطر في الإمارات في البحرين في عمان في السعودية في مصر في الجزائر في ليبيا في المغرب في العراق في الشام يقع الشرك هذا غير الشرك في بلاد الأخرى ونقول لا يقع الشرك نعرف التوحيد لا بالعكس لابد أن نتعلم التوحيد الله المستعان بماذا نرد من يقول أهل هل صح أن ابن قيم رأى الله سبحانه وتعالى بالمنام الله وعلا يعني رؤيا المنام هذه لا ينبني عليها شيء والله على كل حال لا يرى على حقيقته سبحانه وتعالى إلا في الآخرة في الجنة سبحانه وتعالى عندما يكشف الحجاب عن وجهه جل وعلا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الصحيح من لم يرى الله جل وعلا وإنما قال نورا وقال نور أن أراه والله لا يرى على صورته الحقيقين لا يعرف الإنسان حقيقة الله تبارك وتعالى إلا حينما يكشف عن وجهه ويراه الناس يتنعمون في ذلك يوم القيام في الجنة الله يجعلنا وإياكم منهم بما درنا من يقول الدراسة التوحيد والعقيدة صعبة وكلام يصب علينا فهم لذلك نبتعد عن دراسته ونكتفي بالتفسير الحديث طيب هذا الذي نقوله التوحيد هل هذا صعب؟ لا غير صحيح هذا الكلام طبعا يقول الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله ما هو المقصود ولا هذا الصبر للدعاة فقط لا كل إنسان كل إنسان اللي يصلي ويصوم هذا صابر على طاعة الله والذي يبتعد عن الحرام هذا صابر عن معصية الله والذي تصيبه المصائب كلنا تصيبنا المصائب موت قريب خسارة مال مرض هذا أقدار الله تبارك وتعالى ونصبر عليه لا تصيبه الجميع salir ماذا يقصد الشافع عن سورة العصر لو ما أنزل الله حجه إلا هذه السورة لكفتهم قلنا بما اشتملت عليه والعصر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصبحات وصبحات قل هذا هو المطلوب من الناس لو تأملوا هذه السورة لكفتهم أي في معرفة الحق ما هي السنة في الاستغفار الاكثار منها الاكثار منها وأن يلتزم بسيد الاستغفار اللهم انت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لعهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر مصاعة أبو لك بنعمتك علي أبو بذنب يغفر لي أنه لغردن وبإلاد يكثر من الاستغفار خلص الاستغفار هذا هو المقصود في الاستغفار ردك في من يتهم الشيخ محمد عبداللهاب بتكفير المسلمين في البادية لا هو غير صحيح أبدا الشيخ عبد عبداللهاب يعذر رحمه الله تبارك وتعالى ولكن فرق بين إطلاق هذا العمل كفر وهذا الإنسان كافر فرق عظيم هذه مسألة مهمة جدا وإن شاء الله تعالى إذا درسنا كتاب التوحيد سننبه على هذا الأمر فرق عظيم بين فلان كافر وفلان وقع في الكفر ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا قد يكون شخص وقع في الكفر جاهلا قد يكون شخص وقع في الكفر متاولا قد يكون وقع في الكفر مكرها قد يكون وقع في الكفر بعد مكره متاول لا يعلم أن هذا كفر وغير ذلك من الأمور فليس كله يقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه قد يكون غير بالغ هذا الإنسان قد يكون مجنونا لا يكفرون ولو وقع منهم الكفر قد تكون وقعت له شبهة في هذا الأمر فلا يطلق الأمر هكذا وإن شاء الله تعالى يأتينا وقت شاء الله نشرح هذه المسألة يقول نصيحا لمن يأتيه شك في ذات الله هو جاء في الحديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته لكنه حديث ضعيف لا يصح، لكن القصد أن الله دائماً أمرنا تفكر في آله، أي في أنعامه سبحانه وتعالى، لأن التفكر في ذات الله لن يوصل الإنسان إلى شيء، لأن الله غيب سبحانه وتعالى، وما أجمل تلك الكلمة يقول: كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك، فالإنسان لا يخطر في بالي أشياء عن لته لا يعلم من هو الله بل لو على يعني وصفاته على الحقيقة لا يعرف حقيقة ذلك. لكن يؤمن بما أخبر الله به جل وعلا يقول أريد أن أدرس التوحيد أي كتاب تنصح به أو مادة أسمع على اليوتيوب التوحيد نوعا كما قلنا القصد والطلب والمعرفة والإثبات في القصد والطلب كتاب التوحيد لمحمد عبداللهاب من أفضل الكتب في هذا الباب أو كتاب التوحيد للشيخ صالح فوزان أما بالنسبة للمعرفة والإثبات الواسطية مع شروحها ممتازة جدا وأنصح بشرح الشيخ عبدالعز الرشيد رحم الله تبارك وتعالى أو بشرح شيخنا الشيخ ابن عثامين أو غيرهما الشرح الوسطية بشكل عام ممتازة جدا وهي من أفضل الكتب التي أُلِفَت في هذا الباب. طيب نقف هنا والله على وصل وصلى الله وسلم وبارك على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.